الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل تقرير القواعد الفقهيه المتعلقه بالربا ونبدا بقاعده في العرايا والعرايا متعلقه بالربا من جهه انه يباع فيها الرطب بالتمر يباع الرطب على رؤوس النخل بالتمر خرصا فمن هنا كانت من جهة الرخصة مستثناتا من أصول الربا. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. والعرايا أصلها بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه كمرا يكال لمحتاج لأكل الرطب ولا يجد إلا التمر بمعنى العرايه أصلها أن يوجد إنسان يشتهي الرطب ويريد الرطب محتاج أن يأكل الرطب ولا يجد ما يشتري به الرطب إلا التمر فيشتري الرطب على رؤوس النخل بهذا التمر يخرص الرطب الذي في رؤوس النخل كم يساوي من الاصع ويشتريه بخرصه تمرة هذا الاصل في العراية وقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها كيلاء متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها كيلاء وجاء عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطباء متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ولما كانت العرية مستثناتا من أصول الربا فإن بعض أهل العم منعوها الحنفية فقهاء الحنفية يمنعون بيع العرايا ويقولون إن هذا حرام ويقولون إنه من الربا إنه من الربا ويفسرون العرايا التي أبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغير البيع فيقولون العرايا معناها أن يهب الرجل ثمر نخله من بستانه لرجل أن يهب رجل ثمر نخله من من بستانه أو ثمر نخلة من بستانه لرجل ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم لكون أهله في البستان ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبه فيعطيه مكان ذلك تمرا محدودا بالخرص ليدفع الضرر عن نفسه ولا يكون مخلفا للوعد يعني يقولون العرايه ليست بيعا العرايه التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عند الانسان بستان فيه نخيل فيهب رطب نخلة معينة لرجل يقول رطب هذه النخلة لك طبعا الرطب يحتاج ان يدخل المعرى له البستان ليقطف ما طاب من الرطب ولا يطيب مرة واحدة فيتضرر من دخوله لان اهله يكونون في البستان فيتضرر من دخوله وخروجه ولا يريد ان يخلف وعده وهبته فماذا يفعل يعاوضه عن هذا الرطب بتمر يخرث يقال الرطب هذا يعني تقريبا بحسب الخبره خمسة آصع خذ هذه خمسة آصع من التمر ولا تدخل فيقول ليس بيعا وإنما هو تخلص الواهب من الضرر فحملوها على الهبة ولم يحملوها على البيع واكثر أهل العلم على جواز بيع العرايا للأحاديث الصحيحة الثابتة التي ذكرنا طرفا منها إلا أن أهل العلم اختلفوا في العراية التي يجوز بيعها يعني الجمهور أكثر العلماء على جواز بيع العرايا وأنه مستثنى من الربا لكن اختلفوا في العرايا التي يجوز بيعها فعند المالكية العراية أن يهب الرجل رجلا ثمرة نخلة أو نخلات أو ثمرة شجرة أو شجرات من التين والزيتون او حديقة من العنب فيقبضها الموهوب له ثم يريد الواهب شراء تلك الثمرة منه لان له اصلها فجائز له شراءها ذلك العام بخرصها تمرا الى الجداد يعني يقولون العرايا معامله خاصة بيع خاص ما هو هذا البيع؟ يقولون يهب رطب نخلة لآخر يهب الرطب لآخر ثم بعد أن يهب له الرطب يريد أن يشتري منه الرطب هذا الرطب يريد أن يشتريه منه فيخرص الرطب ويشتريه بكيله تمرا فهي خاصه بيع بين واهب وموهوب له بين واهب وموهوب له هو بيع ولكنه بين واهب وموهوب له فعندما بدا ظهور الثمر في النخل قال وهبتك ثمر هذه الشجرة رطب هذه الشجرة رطب هذه النخلة أو تين هذه الشجرة ثم أراد أن يشتري هذا الرطب فقال له أنا أريد أشتري هذا الرطب الذي وهبته لك منك بتمر قالوا يجوز بشرط أن يكون في ذلك العام وأن يكون بخرصها تمرا فيخرصها تمرا ويشتريها إلى الجداد ويقطعها فعندهم شراء الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا لا يجوز إلا للمعري الواهب لا يجوز إلا للمعري الواهب خاصة قالوا لدفع الضرر عن نفسه لأنه كما قلنا كما قال الحنفية يعني ما دام أن له رطبا في, في البستان فإنه سيدخل ويخرج ويتضرر صاحب البستان فلا باس أن يشتري الرطب منه بتمر ويدفع هذا الضرر وعند الشافعية بيع الرطب خرصا على رؤوس النخل بمكيله تمرا على الأرض في خمسة أو سق أو أقل مع تعجيل القبض هذا هو العريه الجائزة العريه الجائزة عندهم بيع الرطب خرصا على رؤوس النخل خاص بالرطب خرصا على رؤوس النخل بمكيله تمرا على الأرض في خمسة أوسق أو أقل وسيأتي إن شاء الله الكلام عن خمسة أوسق مع تعجيل القمر وعند الحنابلة العريه هي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه بتمر يكال لمحتاج لأكل الرطب ولا يجد الا التمر فهم يقيدونها بان يكون المشتري محتاجا لاكل الرطب ولا يجد طريقا لاكل الرطب الا بشرائه بالتمر والرطب على رؤوس النخل ويشترط في بيع العرايا أن يكون التمر الذي يباع به الرطب في العرايا معلوما كيلا يعني التمر الذي هو على الأرض الذي في يده لا بد أن يكون معلوما كيلا ولا يجوز جزافا لا يجوز تقديرا لا يجوز بالكرتون يأتي بالكرتون ويقول كرتون تمر بالرطب لا لا بد أن يكون معلوما كيلا والتقدير إنما يكون في الرطب لأنه لا يمكن أن يكاد الرطب على روس النخل يخرص يقدر أما التمر الذي على الأرض فلا بد أن يكون معلوما كيلا ويشترط في بيع العراية أن لا تزيد على خمسة أوسق فلا تجوز العراية فيما يزيد على خمسة أوسق بلا خلاف لا تجوز فيما يزيد على خمسة أوسق بلا خلاف وتجوز فيما دون خمسة أوسق عند جميع المجيزين لها يعني عندنا ما يزيد على خمسة أوسق لا تجوز فيه العرايه بالاتفاق عندنا ما هو دون خمسة أوسق يجوز عند جميع المجيزين لبيع العرايه أما في خمسة أوسق فمحل الخلاف بين المجيزين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليه فقال فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق فجاءت الرخصة يقينا. في مدون خمسة أوسق جاءت الرخصة يقينا في مدون خمسة أوسق فاتفق المجيزون على جوازها في مدون خمسة أوسق وجاء الشك في الخمسة أوسق فقال بعضهم الأصل المنع فلا يجوز مع الشك لأن هذه كما تعرفون إنما يمستثناء من الربا فقالوا الاصل المنع فلا يجوز مع الشك وقال بعضهم انه يجوز لهذا النص لانه قال او في خمسه اوسق و الخمسه اوسق ثلاثمئه صعب الخمسه اوسق ثلاثمئه صعب طبعا مما تقدم يا اخوان نلحظ ان العرايه يشترط فيها عند المالكيه ان تكون الثمار المو... المبيعه على رؤوس النخل موهوبه لابد ان تكون موهوبه ويشتريها المعري اي الواهب ممن وهبت له ولا يشترط ذلك عند الشافعية والحنابلة فيمكن لصاحب البستان أن يبيع هذا من ثمر شجره ولو لم يكن موهوبا ولو لم يكن موهوبا وهذا الصحيح للإطلاق في الرخصة يعني أين يظهر تظهر ثمرة الخلاف جاء رجل إلى صاحب بستان عنده نخل وقال أريد أن أشتري منك رطب هذه النخلة بخرصه تمرا أنا عندي تمر أنا عندي تمر ما عندي إلا التمر وأنا وأولادي نشتهي الرطب وأنا أريد أن أشتري منك رطب هذه النخلة بخرصها تمرا فنخرص الرطب وأعطي كيله من هذا التمر المالكيه يقولون ما يجوز، لأنه هنا لم يهب له الثمر والشافعية والحنابلة يقولون يجوز، يجوز ولو لم يكن موهوبا له، فالرخصة عند الشافعية والحنابلة من هذه الجهة أوسع من الرخصة عند المالكية، لأن المالكيه يقيدونها في شراء. يعني الواهب الثمر من الموهوب له ايضا نلحظ ان المالكيه لا يجيزون لغير الواهب شراءها فلا يجوز شراء هذا الرطب الا من الواهب اما الشافعية فيجيزون شراءها لكل أحد حتى الغني الشافعيه يقولون لو أن انسانا غنيا أراد أن يشتري رطب نخلة بخرصها تمرا فيما دون خمسة أو سق يجوز هذا بخلاف الحنابلة فإن الحنابلة لا يجيزون شراءها إلا للمحتاج لأكل الرطب ولا يستطيع شراء الرطب إلا بالتمر إذا من هذه الجهة الرخصة عند الشافعية أوسع من الحنابلة لأن الحنابلة الشافعية يجيزون شراء وبيع العراية حتى للغني أما الحنابلة فلا يجيزون شراء العراية إلا للمحتاج الذي يحتاج أن يأكل الرطب ولا يجد إلا التمر وهذا القول هو الصحيح أعني قول الحنابلة لقول زيد رضي الله عنه رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا ي يأكلونها رطبا بخرصها تمرا يأكلونها رطبا فدل ذلك على أن الحاجة هي الأكل وأنهم يحتاجون إلى أكلها رطبا طيب بقي أن الرخصة جاءت بالنصف التمر الرخصة في العراية جاءت بالنصف التمر فهل يقاس غير التمر عليه هل العرايه تدخل غير التمر اما التمر فبالنص ولذلك اتفق المجيزون لبيع العريه على جوازه في التمر لكن هل يقاس عليه غيره مثل العنب يباع في الكرم بخارصه زبيبا عند المالكيه والشافعيه في قول يقاس عليه كل ثمر يكون رطبا ثم ييبس يقاس عليه كل ثمر يكون رطبا ثم ييبس مثل التين والعنب التين فيه تين رطب وتين مجفف والعنب فيه العنب فيه الزبيب قالوا يقاس هذا عليه بجامع كونه رطبا ييبس بجامع كونه رطبا ييبس وعند الشافعية في قول يقاس عليه العنب فقط يقاس عليه العنب فقط لأن العنب والتمر يشتركان في الأحكام وعند الحنابلة على المنصور لا يقاس عليه غيره فالعرايا خاصة بالتمر للنص وهذا هو الصواب والله أعلم لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره متفق عليه مع أن العنب كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وكان موجودا في المدينة لكن زيد رضي الله عنه يقول ولم يرخص في غيره اذا هذا يدل على ان العراية خاصة بالتمر وخاصه ايضا بالمحتاج هذا الراجح من اقوال اهل العلم ان العراية خاصة بالمحتاج وخاصه ب التمر وهي مستثنات من أصول الربا بالنص مستثنات من أصول الربا بالنص القاعدة التالية ونختم بها القواعد قاعدة تقول الربا موضوع الربا موضوع الربا عقد محرم ومنكر عظيم يجب وضعه واسقاطه فلا يجوز الدخول فيه اصلا لا يجوز الدخول فيه اصلا وعقد الربا عقد باطل وربا الدين إذا كان قائما فإنه يجب إسقاط الظلم الذي فيه وتحقيق العدل ربا الدين إذا كان قائما والمعاملة موجودة فإنه يجب إسقاط الظلم الذي فيه وتحقيق العدل كيف هذا بإسقاط الزيادة وأخذ رأس المال وهذا محل اجماع ربا الدين إذا كان قائما يعني المعاملة موجودة لم يفرغ منها و... ويسدد الدين فإنه يجب إسقاط الزيادة والاقتصار على رأس المال ورب البيوع عقد باطل يجب فسخه إن كان قائما يعني لو باع عشر غرامات ذهب بتسع غرامات ذهب هذا العقد باطل فيجب تسخه إذا كان قائما الذهب موجود يجب أن يتفاسخ ويرد هذا لهذا ما دفع ويرد هذا لهذا ما دفع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإذا كان المؤمن مأمورا بأن يترك ما بقي من الربا فهو من باب أولى مأمور بترك الربا كله فلو أن إنسانا أقرض شخصا ألفا بألف وخمس فيجب عليه أن يترك الربا وهي هذه الزيادة ويأخذ رأس ماله كذلك قول الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وهذا نص في إسقاط الزيادة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ورب الجاهليه موضوع واول ربا اضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله رواه مسلم في الصحيح ورب الجاهليه موضوع واول ربا اضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب طبعا بالحديث في صحيح مسلم هنا أشار بعض أهل العلم إلى فائده أذكرها وهو أنهم قالوا إن من نهى عن شيء ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال ان ربا الجاهليه موضوع قال واول ربا أضع ربانا ربا العباس ربا عمه وكان تاجرا يداين الناس بالربا اول ربا اضع ربا العباس فقال علم من هنا اخذ فائده وهي ان الذي ينهى الناس ينبغي ان يبدا بنفسه واهله فإن هذا واجب عليه شرعا واطيب لقلوب الناس ما يصلح تقوم خطيبا وتنهى الناس عن الاسراف وانت مسرف ما يصلح أن تقوم خطيبا وتنهى الناس عن الكذب وتذكر النصوص ثم تكذب على من يخالفك ويعاديك مهما كان وقال أهل العلم هذا من عدل الحاكم أن يطبق الأحكام على من هو قريب منه قبل أن يطبقه على من هو بعيد وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون رواه ابن ماجه وأبو داود وصححه الألباني طبعا يا إخوة هذا فيما كا إذا كان الربا قائما طيب هذا واضح جدا في مساله المعطي سواء كان المعطي فردا او بنكا واراد ان يتوب فانه يجب ان ياخذ راس ماله ويسقط الزياده طيب الاخذ رحمه الله إنسان اقترض من بنك بالربا اقترض من بنك ليشتري بيتا ليفعل كذا فاقترض قرضا بالربا ثم تاب أو أراد أن يتوب والمعاملة قائمة لا زالت يعني المعاملة قائمة ويسدد لهذا البنك فكيف يضع الربا؟ قال أهل العلم إن استطاع أن يتخلص من الربا ولو بدفع المال كله مقدما وجب عليه. يعني إذا ذهب للبنك وقال لهم أنا أريد أن أتخلص من, من هذا الربا واريد أن أدفع لكم كل مالكم وتسقطون الزيادة عني فرضوا وجب عليه وإن لم يتمكن فتكفيه التوبة بأن يندم على ما وقع ويقلع عن الفعل الذي يمكنه أن يقلع عنه ويعزم على ان لا يرجع لمثله ولا يجب عليه ذاك ان يبيع البيت مثلا لانه لا يحقق فائدة لان الزيادة ستبقى عليه والبنك لا يرضى باسقاط الزيادة هذا بالنسبة للمعاملة القائمة أما ما مضى وانقضى ففيه تفصيل يعني المعاملة انتهت ومضى الأمر ففيه تفصيل فإن كان الربا قد وقع في حال كفره ثم أسلم فله ما مضى ولا يطالب بإخراج ذلك المال ولا يطالب بالتخلص من ذلك المال لأن الإسلام يهدم ما كان قبله ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطالب الكفار عند إسلامهم بالتخلص من أموالهم التي أخذوها بالربا والله عز وجل يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أي ما تقدم ومضى وإن كان الربا طبعا يا أخوة الربا إذا وقع حال كفره سواء كان كافرا كفرا أصليا كان كافرا كفرا أصليا ثم أسلم وعنده أموال كان أخذها من الربا وسيارات فإنه لا يقال له يجب عليك أن تتخلص من هذه الأموال وكذلك اذا حكمنا بكفره تانشئ في الاسلام وهو لا يصلي مع العلم فالراجح الراجح الذي نرجحه انه كافر وبالتالي اذا كان قد تعامل بالربا حال تركه للصلاه ثم تاب وصلى ورجع للاسلام و ترك الربا فإنه لا يؤمر بالتخلص من ذلك المن وإن كان الربا وقع حال إسلامه يعني مسلم وتعامل بالربا مسلم وتعامل بالربا لاحظوا يا اخوان نحن لا نتكلم عن الربا القائم تعامل بالربا وانتهى انتهت المعاملة ثم تاب فإن كان المال الذي أخذه من الربا قد هلك اشترى به شيئا وأكله أو وضعه في عملية أو نحو ذلك هل كنت ما بقي في يد الشيء من مال الربا فتكفيه التوبة فتكفيه التوبة وإن كان المال قائما موجودا مخزنا عنده إن كان المال موجودا الذي اكتسبه من الربا المال موجود عنده مخزن أو اشترى به مالا موجودا كان يكون اشترى به بيتا أو اشترى به سيارة يعني لا زال هذا المال موجودا فله عند اهل العلم ثلاثه احوال الحاله الاولى ان يكون جاهلا بالحكم عند الربا يعني عند تعامله بالربا ان يكون جاهلا بالحكم عند تعامله بالربا ثم علم بعد فتاب فهنا ذهب كثير من اهل العلم الى وجوب ان يتخلص من ذلك المال ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب ان يتخلص من ذلك المهنه قالوا لانه كسب خبيث محرم لا يحل له فيجب ان يتخلص من هذا المال وذهب جمع من اهل العلم إلى أنه لا يجب عليه ذلك وهذا اختاره شيخ الإسلام بتيميه رحمه الله أن من عقد عقودا محرمة جاهلا تحريمها ثم علم تحريمها فتاب أنه لا يطالب بالتخلص من الأموال التي حصلها من تلك العقود فمثلا لو ان انسانا كان يتعامل بالربا وحصل مليونا او مليونين وكان جاهلا بالحكم ثم علم فتاب فانه لا يجب عليه على هذا القول ان يتخلص من هذه الاموال وإنما تكفيه التوبة الصادقة لأن الله قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أي ما مضى وهذا وإن كان في الكافر أصالة إلا أن هذا ليس أخبث من الكافر هذا الجاهل ليس أخبث من الكافر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بلال التي مرت معنا في بيع التمر لما ذهب وأخذ تمرا رديئا عنده وباع صاعين بصاع جيد لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قصة فضالة بن عبيد في قصة القلادة التي وقعت منه وليست, وليست القصة التي حكاها في المغانم وإنما التي وقعت منه قالوا لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أبطل ما فعلاه قبل علمهما فلم يرد أنه أمر ابا هريره رضي الله عنه برد هذا التمر ولا فضاله رضي الله عنه برد هذه القلادة ولكن دلهما ما على الحكم قالوا ولأن الأصل أن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم ولأن الأصل أن الأحكام إنما تلزم بعد العلم ولذلك يا إخوة في حديث المسيء صلاته لما جاءوا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى صلاة خفيفة ينقرها نقرا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي فذهب وصلى كصلاته الأولى فجاء فقال السلام عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى مثل صلاته الأولى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم قالوا عليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في الثالثة أو في الرابعة والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة إلى آخر الحديث الشاهد أن الاله العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات التي صلاها قبل مع أنه قال لا أحسن غير هذا يعني هذا الذي أعرفه ولكنه علمه لصلاة الوقت للصلاة التي صلاها وفيما يأتي من الزمان قالوا فالأحكام لا تلزم إلا بالعلم وهذا كان جاهلا والحالة الثانية أن يكون متأولا ومعنى أن يكون متأولا أن يظن الجواز وأن هذا ليس من الربا كأن يكون سمع فتوى لبعض أهل العلم بجواز هذه المعاملة كأن يكون سمع فتوى لبعض أهل العلم بجواز هذه المعاملة فتعامل بها ثم تبين له أنها محرمة فهنا أيضا اختلف أهل العلم فمنهم من قال يجب عليه أن يتخلص من هذا المال الربوي ومنهم من قالوا هؤلاء أكثر من الحالة الأولى قالوا لا يجب عليه أن يتخلص لأنه اتقى الله ما استطاع والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت فأخذ بقول من يرى أنه من أهل العلم ولم يعلم خلافه إلا أنه لا يجوز له أن يفعل هذا في المستقبل والحالة الثالثة أن يكون عالما متعمدا أن يكون عالما متعمدا يعلم حرمه الربا وهذا يعلمه كل مسلم ويعلم أن هذه المعاملة ربا وفعل ذلك مع علمه عمدا ثم تاب. ولاحظوا يا أخوة وأكرر أننا لا نتكلم عن المعاملة القائمة ولكن نتكلم عن معاملات فائته وبقي مالها بقي منها المال فهنا ذهب أكثر العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتخلص من هذه الأموال لأنها أموال محرمة دخلها عن عمد وعل فيجب عليه أن يتخلص منها فمن توبته أن يتخلص من هذه الأموال وذهب بعض أهل العلم واختار هذا شيخ الإسلام بالتيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه أن يتخلص من تلك الأموال وذلك لوجوه الأول أن الله تعالى قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وهذا قد جاءته الموعظة فانتهى فله ما سلف ولأن التوبة تهدم ما كان قبلها كما أن الإسلام يهدم ما كان قبله والوجه الثالث أن في أمره طبعا الوجه الأول قول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف والوجه الثاني أن التوبة تهدم ما كان قبلها كما أن الإسلام يهدم ما كان قبله والوجه الثالث أن في أمره في التخلص من تلك الأموال تنفيرا له من التوبة فقالوا إذا كان الكافر لا يؤمر بالتخلص من تلك الأموال عند إسلامه حتى لا ينفر من الإسلام وحتى يسلم فكذلك المسلم العاصي فإن إذا أمرناه بالتخلص من أمواله التي حصلها عن طريق تلك المعاملات سينفر من التوبة ويبقى على ظلمه وفسقه وحاله فمقصود الشارع يقتضي أنه لا يؤمر بالتخلص من تلك الأموال وهذا عندي والله أعلم أرجح من قول أكثر العلماء انه يجب عليه أن يتخلص من تلك الأموال لهذه الأوجه التي ذكرت. فيكفيه ان يكون صادقا في توبته نادما على الذي وقع مقلعا عن الذنب بالكلية عازما على ان لا يرجع الى مثله ويحث على الاكثار من الصدقة يحث على الاكثار من الصدقة هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أرجح في هذه المسألة وبعد أيها الاخوه فهذه القواعد التي تتعلق بالربا صالة وهناك بعض القواعد. لها علاقة بالربا لكنها تتعلق بمعاملات أخرى كالسلم مثلا وهذا إن شاء الله عز وجل إذا كتب الله لنا عمرا ورغب الإخوة أن نقيم هذه الدورة في مرحلتها الثالثة إن شاء الله عز وجل وأراد ستكون مجال الدورة القادمة وهي قواعد في بقية المعاملات لان أخذنا قواعد في البيع وقواعد في الربا وسنأخذ إن شاء الله قواعد في بقية المعاملات من السلم والمزارعة وغيرها ثم يعني وهذا الذي أنا كنت ذكرته في الدورة الماضية إذا شاء الله أن تكون هناك دورة أخرى تكون عن معاملات مالية معاصرة وشبهات المعاصرين يعني الذي ذكرناه كله تأصيل وذكرنا أمثلة هناك معاملات مالية معاصرة إما أنها محرمه كما ادخل تحت هذه القواعد ولكن لبعض المعاصرين شبه في إباحتها وإما أنها جائزة ولكن لبعض المعاصرين شبه في تحريمها فمن المستحسن بعد هذا أن نأخذ رؤوس المعاملات المالية المعاصرة وأصولها ونتكلم عن الشبهات المتعلقة بها إن كانت موجودة ونفندها وهذا إن شاء الله يكون في يعني دورة مستقلة حيث نتكلم عن أصول المعاملات المعاصرة من جهة أسمائها وتصنيفاتها وعن حكمها وعن الشبهات المتعلقة بها إن شاء الله عز وجل فأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه وأن يفتح علي وعليكم ولا شك أنكم تدركون وأدركتم ولله الحمد أن ضبط المعاملات من أهم ما يحتاج إليه طلاب العلم قبل العوام لأن طالب العلم هو الذي يفتي العوام وكثير من العوام عندهم خوف من الله ولا يريدون الحرام ولكن آفتهم في طالب العلم الذي لا يعرف فيفتيهم بغير علم فيوقعهم في الزلل ولا يضبط الفقه بمثل القواعد فإذا عرفنا القاعدة وأصلها ومعناها فانا نضبط الفقه ونستطيع أن نعيد نوازل الناس إلى هذه القواعد. فارجو من الاخوه أن يراجعوا هذه القواعد وأن يضبطوها ليكون ذلك خيرا لهم إن شاء الله عز وجل وللناس وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع ونجيب على. الأسئلة والله أعلم طبعا حقيقة أنا كنت متفق مع الإخوة أن ناخذ غدا بعد العصر ساعة قبل ذهابي إلى المطار لكني تفكرت البارحة ووجدت أن كثيرا من الإخوة يأتون من مكان بعيد فشق علي أن يأتوا لساعة وآلمني أن يفوتهم شيء مع حرصهم، فرأيت أن نختم الليلة القواعد رفقا بي وإن شاء الله عز وجل يكون فيما ذكرنا خير وسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءاتنا متعددة والحقيقة مما يثلج الصدر ويفرح القلب ان نرى طلاب العلم هؤلاء يحرصون ويحضرون وهذه والله نعمه علي وعليه والعلم يا اخوه شرف لصاحبه شرف لصاحبه ورفعه اذا وفق الانسان من الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ونحن يا إخوة بحاجة إلى طلاب علم حقيقيين لا دعاوى فإن من الضار أن يدعي الإنسان أنه طالب علم ويقعد في البيت لا يطلب ولا يعلم ونحن ولله الحمد والمنة في بلداننا نعيش في امن وسلامه واستقامه حال نسأل الله ان يرزقنا شكر النعم ويثبت علينا الخير ويزيدنا من فضله آمين ولكن بعض طلاب العلم يتكاسلون لا يمنعهم مانع من خوف ولا من قله ولكنه الكسل أول عياد بالله الغرور بالنفس وهذا لا يصلح في قلب طالب العلم لأن أهل العلم يقولون كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد تواضعا والمقصود بالعلم العلم النافع الذي يتعلم علما صحيحا لا يتكبر على الناس ولا يتكبر على العلم بل كلما تعلم أكثر كلما ظن أنه جاهل لأنه يظهر لا له مقدار ما يجهل فيتواضع ولذلك يقول بعضها العلم من ظن أنه وصل فقد جهل ظن أنه أصبح شيخ الإسلام الإمام الذي يرجع إليه ولا يرجع فقد جهل فإن الله عز وجل يقول لنبيه وقل ربي زدني علما وأنت يا طالب عندي حاجة لأن تتعلم مهما ارتفعت منزلتك وينبغي أن تتواضع وتحرص ووالله إن الغرور يقتل طالب العلم في مقتل فييبث ثم يصبح يفت الناس بدون علم فيضل ويضل أنا أصبحت شيخا أنا أصبحت أستاذاً في الجامعة أنا أصبحت داعي أنا أصبحت واعظا أنا أصبحت خلاص انا رأس ما اطلب والعلم بحر لا ساحل له فاذا اغتر الانسان بنفسه ولم يطلب فانه يؤتى في مقتل وكذلك يا اخوه فوق هذا ايضا الاستشارة الاستشاره مع طلاب العلم والمراجعة والمدارسه في المسائل إذا نزلت نازلة أو جاء أمر ينبغي لطالب العلم أن يتشاور مع إخوانه وأن يتدارس مع إخوانه وأن يراجعوا كلام أهل العلم وأن يتدبروا فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون كسولا ولا أن يكون عجولا لا ينبغي أن يكون كسولا عن الطلب ولا ينبغي أن يكون عجولا يدخل رأسه في كل شيء بل تعلمنا من الأصول الشرعية ومن علمائنا الأنا وأن الإنسان يفرح بأن يقفى في النازلة ما يظهر راسه ويقول أسبق الناس يفرح اذا كفي في ويقول الحمد لله فاياك والكسل واياك والعجله واحذر حذرا شديدا الغرور كن نشيطا في الخير متانيا الأنات الشرعيه المطلوبه متواضعا تنال الخير فأسأل الله عز وجل يا أخوة أن ينير بصائرنا جميعا وأن يجعلنا من أهل هذه الحلق دائما فهي الحلق التي يحبها الله وينزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكر الله أهلها في من عنده فاسال الله عز وجل لا يحرمنا هذه النعمة وأن يجعلنا منها من أهلها حتى يأتينا اليقين وأن يكفينا وإياكم شر العوائق ويجعلنا من عباده الصالحين النافعين المنتفعين والله أعلم